اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذنين أنعمت عليهم طير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أمر نفسهم وعسوا أتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يوميذ للمجرمين ويقولون حجرا مهزورا وقدمنا إلى ما أبدوا من أمل فجعلناه هباء منذورا أصحاب الجنة يوميذ خير مستقرا وأحسن مقيلا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 يا ويلتا لتمي لم اتخذ هؤلاء الخليلا لقد اظلني لقد اظلني عن الذكر بادئ لجاءني وكان الشيطان وكان الشيطان للانسان خدولا وقال فرسل يا ربي ان قوم اتخذوا هذا قرانا مهثورا وكذلك جعلنا لكل نبي ادوا من المجرمين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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وردناه ترتيلا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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين أذابا أليما وآذا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا من بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتى على القضية التي انطغت مطر الشوق أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرضون المشورة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 هِيَ رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا سِوَا اللَّهِ الَّذِي بَاعَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُزْلِقَنَّكَ أَنَا هَٰلَكَتْنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَظَلَّ السَّبِيلَ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءً أَفَأَنتَ تَكُونُ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَلَنَائِمٍ بَلْ هُمْ أُصْلِيُّ سُبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَضَيْنَاهُ إِلَيْنَا قَضَاءً شَدِيدًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَكَسَرًا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 ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فعبى أكثر الناس إلا كبورا ولو شئنا لبعثناه كل بقرية نبيرا فلا تقع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا أذب انظراته وهذا جرح أرجاج وجعل بينهما بغزخا وحجرا محذورا وقدم وحجرا وحجرا محذورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله منسبا وصهرا وكان ربك قديرا الله أكبر الله أكبر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 ويعبدون من دون مَا ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا أبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكما به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض الرحمن فسل به خبيرا وإذا قيل لهم اسكدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أدست لما تأمرنا وزادهم نفورا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 الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب نصرف أن أذاب جهنم إن أذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما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 والذين, والذين, لا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وأميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عائل وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسناً مستقراً ومقاماً قل ما يأبأ لكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون نزاماً الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 باقع النفس كأن لا يكونوا مؤمنين إن شعن نزل عليهم من السماء آية فظلت آلاقهم لها قاضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم وجضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به اولا يرموا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كبير ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 قال رب إني أخاف عن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لشاني فأرشل إلى هارون ولهم علي دنب فأخاف عن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيها فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين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 وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن أَتَّبِعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال للملي حوله إن هذا لساجر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسهده فماذا تأمرون قالوا أرجه أخاه وبعث المدائن هاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وإسيهم وقالوا بإزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى أصاعه فإذا هي تلقه ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تألمون لأقطعن عيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا الضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنت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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في البدائن حاشدين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع هاذرون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 فَكُبُّوا كِبْرًا فِيهَا هُمُ الْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَتَخَاصَمُونَ تَاللَّهِ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَتَخَاصَمُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كنا له ضلال مبين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 الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الله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 قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومه كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن مُلْكِ الْمَشْرُون لِمَا أَرْقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لَرَبِّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيم كَذَّبَتْ إذ قَالَ لَهُم أَخوهمْ هودُ أَلَ تَتَّقُون إِن لَكُم رَسُولٌ أَمين فَاتَّقُ اللهَّه وَأَقيرون وَمَا أَسأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجَهٍ إن أَجَِيَ إِلَّا عَ وَبِّعَمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بِمَا تعلمون أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَذَّبْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاقِعِينَ قوم بمعذبين فكذبوه فاهلاكناهم ان في ذلك لاايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم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 الذين <تصفيق> كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين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 وَتَنحتونَ مِنَ الجِبالَبُوتَ فَِهِ لَفَتَّقُ الله وَأَقون وَلَا تُطعُ أَمو المُسْرحين الذيينَ يُفْسِدونَ فيِي الأأَوضِ وَلَا يُفْنِحون قَاوا إِ مَا أَتَ مِنَ المُسَحرين مَأَتَ إِلَّا بَشَون لَنَا فَآتِ بِآيَةٍ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم تفتنون أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون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 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين وما اسالكم عليه من اجر ان اجري على رب العالمين او فلكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسط المستقيم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 كلام من الكاذبين فاستطع علينا كسفا من السماء ان كنتم من الصادقين قال ربي اعلم بما تعملون قال ربي بما تعملون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 صلى الله على الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإنه لثم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 لَقَوْنَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَالِكَ سَلْتْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ كَذَالِكَ سَلْتْنَاهُ فِي قُلُوبِ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين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 فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني برين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تَنَزَّلُ الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يُنقُون السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا والحامد وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب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 المُؤنين الذيينَ يوقمونَ الصلَاتَ وَيؤتُونَ الزَّكتَ وَهُ بالِالآخَِةِهُ يوقون إِ الذيينَ لا يُؤمنونَ بالِالآخَِةِ إِ الذيينَ لا يُؤمنونَ بالِالآخِرَةِ زًَا إ لَهُم آمملَهُم لائك لهم سوء العذاب وهم في الاخره اولائك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخرون وانك لتق القران من لدن حكيم عجيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم, سآتيكم منها بحبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تخطلون أو آتيكم سِهَابًا قَوْسًا لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا انقيع عصاك فلمما راى تهتز كانها جان ولا مدبر ولا هدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف اني لاخاف لدي المرسلون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 انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصرته قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما كان عاقبة المفسدين الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 قالت نملة يا أيها الذين مساكنكم لا يحيطن منكم لا يحيطن منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أعمل صَالِحًا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عبادك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 فَقَدَ الطَّرَ فَقَالَ م لِيَ ل أَرَهُ دُهُدَأَ كََ مِنَْ الغائِبين لَ أعَِّبًاَّهُ عَذَابًا شَديدًا أَلَ أو أَذْبحًاَّهُ أَوْلَ يَأتِيًاّ أَلَ أو يَأتِيًاِّي بِسُلقَانِب مَكَثَ وَقْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِقْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم الله الله الله اكبر الله اكبر الا سننظر اصدقته ام كنتم من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجع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 يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه قالوا نحن اولو قوه وانو باس شديد والامر اليك فقرر ماذا تأتون كَاِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَدَنَاهُمْ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَة فَناظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ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 أما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن هَ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ إِنِّي آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ إِنِّي بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لدي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من تضل ربي ليبلوني ليبلوني اشكر ام اكفر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 الا هذ الخون الصرح فلما راته حسبته نجدا وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممد من قوارير قالت رب انني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 قالوا تقاسموا بالله لبيتا انه واهله ثم لنقولن لما لولي ثم لنقولن لولي هما شهدنا مهلك اهله واننا صادق وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بما ظلموا فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لا ايه ان في ذلك لا ايه لقوم يعلمون وان الذين امنوا وكانوا يتقون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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنتم كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا قَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ قَرْيَتِنَا إِن ف صتَقَهرُون فَ جَنَهُ وَأَهلَهُ إِ فَ جَنهُ وَأَههُ أَ فَ جَنَاهُ وَأَههُ إِلاامرأتَهُ المنذين الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله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 الله أحد الله هو الصمد لم يند ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله أكبر بسمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله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 من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله, الله أكبر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 فوٹو ہو وعهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر مَا قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من هو عليك ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت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 اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر بنے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 أولها وآخرها على نيتها وسرها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين وعليك بأعداء الملة والدين واجعل هذا البلد آمن المطمئن ننسخاء الرقاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولادنا في امورنا اللهم وفق امامنا وولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه بطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع اولات امور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوهم وعدوهم اللهم انصرهم على عدوهم وعدوهم اللهم انصرهم على عدوهم وعدوهم اللهم كل اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومعينا اللهم كن لهم سيروا نعم اللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا اللهم كن يا قوي يا عزيز اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ويرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفهم شفاء لا يغادر اللهم اشفهم شفاء لا يغادر اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا المسلمين اللهم مرحم موتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم فورسع مدخلهم ترسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثول بغض من الذنس وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحم والدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم, ربونا صغارا. اللهم ارحم اللهم كما ربونا صغارًا ارزقنا بالرهم يا رب العالمين اللهم اغفر لاخواننا واخواتنا واعمامنا وعماتنا واخونا وخالاتنا وجميع قراباتنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وهب المسيئين منا للمحسنين ولا تردنا خائبين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نخصي ثلاء عليك أنت كما أتنيت على نفسك فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر